بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَادَ وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِطَاطٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَلَا دَاوَ وَلَا تَحِينَ مِنَ وَاجِبٌ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَا الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وَأَمَّا فَلَقَلْ مَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاجٌ لَّسَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خلاق أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ قَضَاءٌ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَكُهُمْ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَالَّذِي يَرْتَقُونَ فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا عَاصِفًا فَوْقَدَتْ مَا لَهَا مِنْ فَوَّارِقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا نَصِيبَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذو الاید انه اواب اننا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب وَأَشْهَدَ دِينُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ فَاسْتَوْصَى الْفِطْرَ وَهَلْ أَسَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ فَاسْمَعْنَا لِبَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَصِيلُهُ تَسْعَى وَتَسْعُونَ نَعْجًا وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اسْأَلْهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ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 ان الذين يظنون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلق السماء والارض وما بينهما باطلا ذالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُسْتَقِيمَ كَالضَّالِّينَ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 اذْهَرِينَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إني أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رَجُّوهَا عَلَيَّ فَاطِقَمَسَ حُمْسَ بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَالَقَذَفَ فَسَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لَا يَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أنت فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَقَهْوَارٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ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 قوم قدبري جنك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معه رحمه منا وذكران للالباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنس إِنْ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَأَنْكِرَ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِكَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ إِنَّا أَقْلَعْنَا عَنْهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرًا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَانْيَسَعُ وَذَلِكَ الْكِتَابُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا جَنَّاتِ نَعِيمٍ مَفَتَّحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعَيْنًا دَائِمَةَ الْخَضْرِ يَشْرَبُونَ مِنْهَا هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ إن هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للصاغرين لشرمابد جهنم ما يصلونهها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَأُجُمٌّ فَتَحِيمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ فَاعِلٌ نَارٌ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمْ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَضَى لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِتْنَا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا وَهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اسْتَخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًا أَمْثَاوَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّاقَةِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الرَّحَّامُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِلَّا احْتَصِمُونَ اَيُحَائِلُ اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فإذا سوَّيتُهُ ونفختُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ فَأَنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قال انا خير منه خلق ثني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْغَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لامل ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَسْتَ عَلِيمًا نَبَأَهُ بَعْدُ حين